Ya khayr al Ya khayr al Ya khayr al Ya khayr al Ya khayr al Ya khayr al الحامدين. يا خير الحامدين يا خير الرازقين يا خير الفاسدين يا خير المحسنين سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار